Bismillahirrahmanirrahim. Səbbəl Allahıma fi cemaat ve al-ardı ve hu al-aziz al-hakim. Lәhu mülkü cemaat ve ardı yuhi ve Ve ala kulli şeyin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 Yولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مِنكُمْ آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتأمنوا بِرَبِّكُمْ وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره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 وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَد أَرْسَلَ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلَ مَعْهُمْ وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعٌ لِّلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِم مِّنَ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فمنهم مهتديون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعل وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة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 ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم